واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد مبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الله ولا تعث في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه ذي الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح نرسل من ربه قالوا إن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 فعقر الناقه وعتا عن امر ربهم فقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم رجفه فاصبحوا في دارهم جاسمين